ونرجو ان تبينوا لنا قول الشيخ الاسلام في حكم الخوارج ان الصواب انهم ليسوا كفارا كالمسدين عن اصل الاسلام وليسوا بغاةا لهم نوع ثاني نعم يعني قلنا ان الخوارج, الخوارج ليسوا كفار لانهم متأولون تعبدوهم متأولون والصحابة عاملهم معاملة الكفار وهناك القول بكفرهم وهو رواية علينا الحمد والبغات هم الذين يخجوا على الإمام ولا من الخوارج ما يوتفر م inflict معاصي الخوارج يختبر نست المعاص والبغات يتفجنا على الإمام ينكرون عليه المنكرات اذا فعل بعض النظرات خرجوا عليه الغير مستري وإن التوارج انك هذا بغات لكن لا يتفرو نست الماعط والخوارج يتفرو م flick معاص هذا يستفج وضع الإمام attacks نتَفر السون بغات ال REP لا! ليس لماها من ان التفاف في غير الخوارج وغير, وغير عج Yoop wat wordt het wat